بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهن كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها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 وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء فزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى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 وطهر بيتي عن الطائفين والقائمين والمكع السجود وأدن في الناس بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ الرِّجَالُ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ عَلَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَامَةً رَزَقَكُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْفَقِيرَ ثُمَّ مَنْ يَقْبَلُ فَشَهْهُمْ وَيُوفُونَ نُذُورَهُمْ وَال فَأَقُومُ فِي بَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَن عَضَّ شُرْمَاكَ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّ لَكُمْ أَنعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ السُّوءِ حُنَفَاءَ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 الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبندج أنحى لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها فاذكروا اسم الله عليها صفا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرِفَ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ عَلَّلَكُمْ تَشْكُرُونَ لَيْسَ لَنَا لِلَّهِ الْحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ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 الذين إن في الأرض يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وَيَكذِّبُونَكَ فَقَدْ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمَ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمَ لُوطٍ وَأَصْحَابَ مَدْيَنَ وَعُدٍّ فَأَمِنَاءْتَ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ خَسِتْهُمْ فَكَيْفَ كَانَ لَكِ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 قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ هَلَّذَا الَّذِينَ آمَنُوا وَمِنَ الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَآئِكَ أَصْحَابُ وَمَا أُصِلَنَا مِن قَبْلِكَ مِن وَسُلِّمٍ وَلَا نَبِيٍّ إلَّا إِذَا تَمَنَّى يُقِش الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُقِش الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عليم حكيم ليجعل ما يوق الشيطان فتنة للذين في قلوبهم رضوا والقاسيات قلوبهم وإن الضاد من لفي شيطان بعيد وليعلم الذين أت العلم أنه الحق من ربك فيؤمن به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مريه منه حتى تأتيه الساعة بعثة حتى تأتيه الساعة بعثة أو يأتيهم عذاب يوم عظيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنة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 بُونَ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَكِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ عُوقِبَ بِمِثْلِ مَا أُنْقِضَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُنْجِي فَاسْتَبِقُوا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ ما يدعون من دونه هو هُوَ وأن الله هو العلي الكبير الْكَبِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فتصبح الأرض مخضرة بَاقِيَاتٍ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 وَهُوَ الَّذِي يُحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُور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 عارف في موجه الذين كفروا كذاك دون يصدون بالذين يصدون عليهم آياتنا قل أَسَوْنَبِيُّكُمْ بِشَدْدٍ مِنْ ذَلِكُمْ أَنَّهُ عَدَهُ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِأَسَرِ المَصِيرِ يَا أَيُّهَا سبور بمسرو فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله ليخلقوا دبابا ولا وجتمعوا له وَإِن يَسْنُو بَهُمُ الْدُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَعْقِدُهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ مَا قَدَرَ اللَّهُ حَفْظَتْهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ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 أَجْدُ وَأَبُو رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُ الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَتَّى جِهَادِهِ هُوَ جَتْبَاءٌ وَمَا جَاءَ رَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِنَ التَّابِي فُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِهِ وَفِيهَا ذَلِكُمُ الْوَصُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَ فعقيم الصلاة وآت الزكاة، فعقيم الصلاة وآت الزكاة، واعتصموا بالله هو مولكم فنعمة المولى ونعمة النصير.